ولقد و خلقنا الإنسان ل ن ع م ما ت و س و س ب ه نفسه ونحن أقرب إ ل ي ه م ن ح ب ل ا ل و ر ي د إذ ي ت للعلوم ق ا م ت ل ق ي ا ن ن ا ي ي م ن ع ن ا ل ش ا ل قعيد م ا ي ل ف ظ م ن ه لا ق و ل إ ل ا ل د ي ه رقيب ن ا ب ل س ك ر ة ا ل م و ت ب الاسلاميه ح م كنت ن ه ت ح ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيدا وجاءت كل نفس لقد كنت في غ ف ل ة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا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 ق ا موسوعه ا ل ن ا ما أ ط غ ي ل ه و ل و م الاسلاميه قال ت ت خ ص م و لدي و ع ه النابلسي ل ل ع ي د م ا ي ب د ل ا ل ق و ل ل د ي ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول يوم نقول موسوعه ت ت ل ت ل و و ت ق ا ل ن م ب ل س ي و و م ن ق للعلوم الاسلاميه ت وتقول ه ن م ز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 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيدا